بكما تكذبان خلق الإنسان من خلصال كالفخار وخلق الجن من مارج مارج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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 فبأي آل إربك ما تكذبان يرسل عليكم ما شواذ من النار ونحاسب فلا تنتصرون. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آل إربك ما تكذبان فيوم إذ الله يسأل عن ذ به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرص المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء Bikumatukziban, hadhis jannah, hadhis jannah, yang dikzibu oleh mumeron, ia turun di antara dan di antara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 فِرَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوجًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 Fi hin qasirat al turfi lam yatumithul insan qablahum walajan. Fabi ayy alai rabbik ma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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان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 يكما تكذبان متكئين على نصر <نفرف> خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء <ربكما تكذبان>